هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِالذَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَتَخَرَّ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُتَّخِرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبثونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فطله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسعا تميد بكم وعنهر وصبل اللعنة لكم تهتدون وعلى ما وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يخلق مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُونِ نِعْمَةَ رَبِّهِ لَا تُحْصُوهَا إِن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 فَإِذَا أُخِيلَ لَهُم مَّا زَاءَ أَوْزَنَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِتَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا ساء ما يذرون قدمكوا الذين من قبلهم فاتَّلَّ اللهُ ضُلِّيَ عليهم من القواعد فَخَرَّ عليهم مستقَّف فَخَرَّ عليهم مستقَّفٌ من فوقهم وَعَتَّاهُمُ العذابُ من حيث لا يشْعُون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين عوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفىهم الملائكة ظالمين أنفسهم فعلقوا السلام ما كنا نعمل منه بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها.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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين ستوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 ما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات عن يخفق الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجدين أو يأخذهم على شخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله لا تستخدوا إلى هينثنين إنما هو إله واحد فيا يفرحون وله ما في السماوات والعوض وله الدليل واقباه أَفَغَيْرَ الله تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَسَّكُمُ الشَّعْبُ فَتُصِيبَكُم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ إن شاء الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا وشر حجوب العنتى ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من توم ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الزوم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستعخرون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألفنتهم الكذب عنا لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد عرسنا إلى أمم من قبلك فزيل لهم الشيطان أعمالهم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 فَإِذَا ذَالِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُصِّيقُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ طَرْتِهِ وَدَمِ الْلَّبَنَ الْخَالِصَ لَبَنٌ خَالِصٌ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 ثم كل من كل الثمرات، ثم من كل الثمرات تسلك صبل ربك زلاب، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء، فيه شفاء للناس إن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 والله فضل بعضكم على بعض في الززق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه ثوى أفبنعمة اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَوْفُتِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاعِطِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُونَ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم حزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وعنتم لا تعلمون ورضى الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ترا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَطَرَبَ اللَّهُ مَتَنَ وَجَلَي لِأَحَدِهِمَا أَبْكَمٌ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما أمر الزاعة إلا كلم في البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير متخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لعايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم تكنا وجعل لكم من جلود الألعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وعوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى خين اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن نَّفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُعَذَّبُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ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 فألقوا إليهم القول إنكم لكادمون وألقوا إلى الله يوم إذن السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن تبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا لَهُمْ نَاقِلًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى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 وأوفوا بعهد الله إذا عهتتم ولا توكض الأيمان بعد توكي بها وقد جعلتم الله عليكم كفلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاذا تستخذون عيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبجوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَذُوقُوا السُّوع مِمْ عَطَدَتْتُمْ عَنْ تَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عذاب عظيم وَلَا تَشْتَوْ بِعِهْدِ اللَّهِ ثَمَنُ الْقَلِيلَ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ دَاقَ وَلَنَجْزِيَ النَّذِيرِينَ صَبْرُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمِرَ طالِحٍ من ذَكَرٍ أو امرأة، وهو مؤمنٌ فلنُحيَّنه، فلنُحيَّنه حياة طيبة، ولنَجْزِيَنَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قَعَتَ الْقُرآنَ فاستعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ إن إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكنون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قال إن إنما أنت مفترض بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشوى للمسلمين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لِتَأْنُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أَعْجَمٍ وَهَذَا لِتَأْنٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْذِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفّى بالله من بعد إيمان إلا من أكّر وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم رضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة تأتيها الرقاب كل مكان يأتيها الرقاب في كل مكان فكفرت بأنو باللّه فكفرت بأنو باللّه يتعذّقه اللّه, الله لبعض الجوع والخوف بما كانوا يصلّون ولقد جاءهم رسولٌ منهم فكذبوا فكذبوا فأخذهم العذاب وَلَقَدْ جَاءَ لَمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابَ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ اللَّهِ اَكْرِمُ مِمَّا رَزَقَتْكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدماء لحم الخنزير وما, وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 لك كانوا أنفتهم يظلمون، ثم إن ربك للذين عملوا الصوم بجهالة، ثم تعبوا، تَابُوا تعبوا من بعد ذلك، وأصلحوا، إن ربك من بعدها غفور رحيم. إنا إذا كان مكأن أمّه قالت لله قالت حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأن عمر إجتباه وهداه إلى طريق مستقيم وعسى له في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن آل السبع من لشعب رعيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السدء على الذين اخترقوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك لا يحكم بينهم يوم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 يرْ وَمَا قَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ